Bismillahirahmanirrahi. Aleflah, mi, Sod. Kitabun uzi lajka fada, jaku fi sodi, kaharajum minu, li tu zerobi, li tu zerobi, wadi krogli mu minin.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 فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قُلْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا 124-والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون 125-ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم, خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون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 ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قَالَ أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من قيم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 وَلَ فَ بِمَا أَغْوَيتَنيِي لَ أَقْر دََّ لَهُم صِراقَكَ الْمُسْتَقين ثَُّ ل آتََّهُم مِن دَيْنِأَديهِم وَمنن خَلْفِهِم وَعَنْأَمانانهِم وَعَنْ أيمانَانِهِمْ وعن وعن ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لا امل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 تَمَنَّاهَا كُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ إِلَّا أَنْ تكونا ملكين أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ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 وَلَ حَبِطُوا بعضعضُكُم لِبَعضِ النعادُ وَلَكُمْ فِي الأْرضِ مستُسْتَقَم وَمَتَعُ إلَ حين قَالَ فِيهَا تَحييَونَ وَفِيهَا توتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُون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 فَجَاءَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِن حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِّلَّذِينَ لا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 قُل إِنَّ اللَّهَ لا يَمُرُّ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا شُهَدَاءَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ۖ وَادْعُوهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كما بدأكم تعودون, كما بدأكم تعودون 122-فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون, ويحسبون أنهم مهتدون يا بني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 كذَلِكَ نُ فَصصلِل الْآيات لِقَومعَلَون قُلْ إِ مَا حَووََّ رَبَّ الْفَواحِشَمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَم بَقًا وَالْإِثمَ وَالبَغِيَ بِغَيْرِ الحَبّ وَأَ تُشْرِكُ بالِالله وَأَن تُشْرِكُ بالِلههِ بالله مَا لَم يُونَززّل بِه سُ القان وَأَ تَقُوا على اللهَِّ مَا لا تَعلون.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 قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لَئِنْ أُنَاةَهُمْ رَبَنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النار.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 وَقالوا الحَمْدُ للِلههِ ال الذي هدانا لهذا هَدَان وَقالَاُوا الحَمْدُ للِلههِ الذي هَدَان لِهَذاَا وَمَا كُّ لِنتَدِي وَمَا كُّ لِنَتَدِيَ لَْناَا أَنَْذَانَ الله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 فَجَاءَ بَصَرُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ قالوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ مَا وَمَا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 121-قالوا إن الله حرمهما على الكافرين 122-الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم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 فَسَهَوْا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ الذي الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العرش.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 وَاْتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ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 129. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبدوا الله ما لكم, ما لكم من إله غيره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 كانوا قوما عمين والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ما لكم من اله غيره افلا تتقون قال الملا الذين كفروا من قومه ان ان لا نراك في سفه ان لا نراك في سفه واننا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفه ولكنني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح ام ان جاءكم ذي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 قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَّ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ ثَمَنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَ النَّبِيَّ فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ الله بها من سلطان فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ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 قال الذين استكبروا ان الذي آمنتم به كافرون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 بَل انْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا من قَرْيَتِكُمْ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 قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آل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 illa akhadhna ahlaha bil ba'sa wad darra la'alla ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفا وقالوا حتى عفا وقالوا قد مس اباءنا الضر و السراء فاخذناهم فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى امنوا qaula fatahna 'alayhim darakat minas samaa لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وهم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 ثُمَّ أَبْعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فأأتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قَالُوا إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُّعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ أُلْقِيَ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 إن هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها أهلها لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا اننا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 قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 وَقالَاوا مَحْم تَأتِنا بِهِ مِن آيَة للتَسْحَرَنا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَك بِمُؤمنِنين فَأَسَلْناَا عَلَيْهِ مُطُّوفانَ وَالجرَادَ وَْقُمَّ لَوالضَّفَادِعَودَّمْ وَالضَّ فَادِعَوَّمَ آياتٍ مُ فَصوَلَاتِ فَسْتَكْبرَر وَوكانُوا قَوْمًَا مجرمين.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 وَجَاوَزْنَا بِبَلِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى جَعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَا أُولَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِرٌ 126. مَا ما كانوا يعملون 127. قال أغير الله وَهُوَ إلها وهو فضلكم على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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَذِقَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجِزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجِلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في قَدُ وراوا انهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 قال بنا انما ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك قال ربي اغفر لي ولاخي وادخلنا في الراحمين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 ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون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 الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عليهم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 129-والذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 120-ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون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 وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَوَمُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وظنوا, وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَا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 واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان, فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث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 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِل فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الجن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 129-قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا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 124-فتعالى الله عما يشركون 125-أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون 126-ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون 127 لَا تدعوهم إلى عَلَيْكُمْ لا يتبعوكم سواء عليكم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 قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ اكْيدُوا نَفْسَكُمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا